ما كانك يا علي الغالي وسط القلب وبالي ما يديك دلقه فيلك دلالي من عشقي لا ذكرك ما يدق من عشقي لا ذكرك دق دق ديندلال احبك يا علي الغالي دق العالم الكل مار يصنع كل ملك حدا اسمع باسمك يا قال اعذرني ما اقدر قال اعذرني ما اقدر رحت لعالم الكلمات يصنع كل ملك حيد اسمع باسمك يا ابو الحسن قال اعذرني ما اقدر قال اعذرني ما اقدر عبودا من حبياتك الحسن عبودا عد الخمسه من حبياتك الحسن ونعرف قلب عدل احبك يا علي الغالي يا يا علي الغالي وسط القلب مكانك يا علي الغالي وسط القلب وفي بالي يدك من عشقي نذكرك ما يدقدق يلك دلالي من عشقي نذكرك ما يدقدق يدقدك يا ندالي احبك يا علي الغالي دقت يا مدلل احبك يا علي للنار يا بالله جهنم كل, جهنم كل للنار كل بالله جهنم, جهنم يا قال حصن خبر يا ملحشر يا حيده اريدك انت تبرالي احبك يا علي الغالي مكانك يا علي الغالي وسط القلب وبالي مكانك, القرب مكانك القرب دلالي من عشقي نذكرك ما يدق دقيه يدك دلالي من عشقي نذكرك ما يدق دقيه يد قدك يا اندلال احبك يا علي الغالي يد قدك يا اندلال احبك يا علي الغالي من اول ما رفرف قلبي وشرعه اول ساعه انا شفتك شايل شوق قلب ساعه من اول ما صرت اني رفرف قلبي وشراعه اول ساعه انا شفتك شايل شوق الف ساعه شايل شوق الف ساعه هاي قلبي اذا ما تحلى مو صعبه هاي الدنيا من قلبي اذا ما تحلى مو مهم بس انت تحلى لي احبك يا علي الغالي احبك يا علي الغالي وسق القلب نك يا علي الغالي وصدي القرب وبالي بدك دلالي من عشقي نذكرك ما يدق دق دلالي من عشقي لا ما يدق دق يدق دق يا علي الغالي علي الغالي هبتك هبه ولك بعد ما خنت نوت وصل خير القاع اعلم من الشمس انت اعلم من الشمس انت يا علي هيبتك هابه ولك عبد ما خنتك لو تصل لخير القاع اعلم من الشمس انت اعلم من انت حضرتك ما امل منها عيد من نطبلها حضرتك ما امل منها عيد من نطبلها بحضرتك لقينا هلالي احبك يا علي الغالي بحبك يا علي الغالي وسط القلب وفي مكانك يا علي الغالي لي وصل لقلب وبالي لك دلالي من عشقي نذكرك ما دلالي من عشقي نذكرك ما يدق دق يدق دق يا دلالي احبك يا علي الغالي يدق دق يا دلالي احبك كلمات الشاعر علي الشمري الهندسه الصوتية والتوزيع علي الجزائري تم التسجيل في استديوهات أقمار الطف للانتاج والتوزيع الاسلامي